بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم والذاريات ذروا والذاريات ذروا فالحاملات وقرا الحاملات وقرا فالجاريات يسرى فالجاريات يسرى فالمقسمات امرا فالمقسمات أمرى انما توعدون لصادق انما توعدون لصادق وان الدين لواقع وان الدين لاك والسماجهات حبك والسماجهات حبك انكم في قول مختلف ولن مختلف يؤفك عنه من أفك يؤفك عنه من أفك قتل الفراسون الذين هم في غمره ينسون الذين هم في غمره ينسون يسالون ايان يوم الدين يسالون اي يَوومهُ ملَ النريُفتَنون يومهُ مَّار يفَنون ذوق فتَك ذوق فت هذا الذي كُتُم ب تَستاجون هذا الذي قتُ ب تستاجون إن المتقينَ فيِي جَّاتون اورون ان المتقين في جنات وعون اخذين ما اتهم ربهم اخذين ما ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين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 فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فورب السماء والأرض إنه هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما اذ دخلوا عليه إلى أراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأَوْجَسَ مِنْهُم خِيفَ فأَجَسَ لَا تَخَفْوَ بَشَّرُوه بِغُول مِن ليِيم قالوا لَا تَخَفْوَ بَشَُّوه بغُلَ مِن النليم فأَقُ بَلَة مرَأَةُ فِي صَرُوَةم فَصَكَتْ وَيَهَا وَقالَات تجوزُ النقيِيم أَكُ بَلَمرأةُ فيِي صَووَّةِ فَسَكَّتْ وَيهَا وَقَالَ التعدُ النطِي قَا كَذَلِكِ قَا رَبّك قَاوا كَذَكِ قَالَ رَبّك إِهُ هو الحَكِيمُ اللَِّي إَِّهُ هو الحَكم اللَِّي قالَا فَمَا خَطبُكُمْأَّهَا المُسَلُون قَا فَمَا خَطبكُأَّهَا المُسَلون قَا إِا أُْرسِنا عليهم حجاره من طين لنرسل عليهم حجاره من طين مسومه عند ربك للمسرفين ومسومه عند للمسرفين من كان فيها من المؤمنين فاخرجنا من كان فيها اما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين اما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها ايه للذين يخافون العذاب الالم وتركنا فيها ايه للذين يخافون العذاب وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَتَوَلَّى بِرَأْسِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَمَجْنُونٌ فَتَوَلَّى بِرَأْسِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ اَغْضَبْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ في الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمَ اَغْضَبْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمَ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ وَفِي عَادٍ ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين وفي ثمود إذ ف أمر وم ف غدَتهُ الصائقة وهُ يبون أم وم ف غدت الصيقة وهُ يب فنسطع منِطام وما كان تَصرين وقوم نوح من قبل وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين انهم كان قوما فاسقين والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون والارض فرشناها لما الماهدون والارض فرشناها لما الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففنوا الى الله ففنوا إِنَّ لَكُمْ مِنْ هُنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ إِنَّ لَكُمْ مِنْ هُنَا نَذِيرًا وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنَّ لَكُمْ مِنْ هُنَا كَمَا اتىَ الَّذينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ كَذَلِكَ كَمَا اتىَ الَّذينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا فَتَوَلَّى عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُوم فَتَوَلَّى عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُوم وَذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرَاةَ فَوْعَلُ الْمُؤْمِنِينَ وَذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرَاةَ وما خلَُتُج النَّإِ سَ إَِّا لعبُدونون الله هو الرزاق ذو القوة الله هو الرزاق ذو القوة المتين فئن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فئن من الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي للذين كفروا